يقول السائل هل الكراها في الصف بين السواري لأنه يقطع الصف أم لسبب آخر الكراها العلة في هذا قطع الصف العلة في النهي عن الصلاة بين السواري قطع الصف قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بين السواري وأن أنس رضي الله عنه قال كنا نطرد عنها طردا أي الصلاة بين السواري ويستثنى من هذا إذا ضاق المسجد بأهله أو أن صفا انشئ بين ساريتين فيكمل أو خشية الفتنة قال إذا كان الصف لا ينقطع بالسواري لأن عدد مصلين قليل في هذا الصف فهل يدخل في الكراهة لا إذا الصف لن ينقطع لا دخل له بالنهي والمصلي والمنفرد بين السواري يدخل في الكراهة لا إنما المنفرد السن في حقه أن يصلي إلى سترة فإذا كان بين السواري عنده سترة فنعم لذلك ابن سيرين ان عمر رضي الله عنه راى رجلا يصلي بين اسطوانتين فاخذه وادناه من السريح وقال صلي الى هذه وراى اخر يصلي بلا ستره فجلس امامه وقال لا تعجل صلاتك ثم لما فرغ من صلاته قال اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته